بوك تو دبهاي ينمدي ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون بسيش نالو وكتي الصفات واحد الصفات واحد وكمسلي آودا امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن لاوغاونا وكااويدا امرأة سمينة امرأة سمينة بوتسغادا كالينا وكااويدا امرأة فضولية امرأة فضولية وكا كوتتاكارو سياره جديده سياره جديده فيغاڠا ويلي اوك كارو سياره سريعه سياره ساوكرياڠا اونا اوك كارو سياره مريحه سياره مريحه اوك نيلن رڠو دستلو ثوب أزرق ثوب أزرق وك يرُبُ رَنگُ دُستُل ثوب أحمر ثوب أحمر وك آكو پَچَ رَنگُ دُستُل ثوب أخضر ثوب أخضر وك نَلَ سَنچي شنطة يد سوداء شنطه يد سوداء بقى غودما رانغو غلاوكا سانشي شنطه يد بنيه شنطه يد بنيه موكا تلا سانشي شنطه يد بيضاء شنطه يد بيضاء منشي மனுஷሉ من نسون لوطفا ناس لطفاء بنيم gala منشلو ناس مهذبون ناس مهذبون ما نوهرمينا منشلو ناس مهمون ناس مهمون مدو تشي بيللو اطفال محبوبون اطفال محبوبون تيليبي كو يا بيللو اطفال وقحون اطفال وقحون سد بوددي كالا بيللو اطفال مؤدبون اطفال مؤدبون